أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام بتحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم رحمة الله وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجعل اجتماعنا اجتماعا, اجتماعا مرحما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مقصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محوما أيها الأحبة في الله من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مشيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مشيء الليل من الذي ينادي في كل ليلة هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له من الذي ينادي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي من الذي ينادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم من الذي ينادي يا عفادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين من الذي عجت ببابه الأصوات فنهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما أيها الأحبة في الله يغفر الله للعبد ذنوبه ويستر له عيوبه يغفر الله وهو خير الغافرين ويرحم الله وهو أرحم الراحمين يغفر الله للعباد مغفرة لا تدع للعبد ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا محته وتلك المغفرة التامة الكاملة مغفرة لما تقدم وما تأخر غفرها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يغفر الله للعبد ذنبه فلا يبقي له خطيئة أبدا جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الذهب والفضة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لوجه الله فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الذهب بيديه وقلبه بكفته فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وجاء حاطب من عبي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة وكتابه لأهل مكة فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يغفر الله للعبد مغفرة تامة كاملة فلا يبقى له ذنبا ولا خطيئة وبذلك يمشي على وجه الأرض مبشرا بالجنة يغفر الله للعبد ذنوبه فيرحمه إذا رحم خلقه مرت بغي من بغايا بني إسرائيل كانت على المعاصي والفجور فمرت على كلب يلهث الثراء فانكسر قلبها وأرادت أن ترحمه فنزلت إلى البئر فملأت خفها وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر ذنوبها ومر رجل على غصن شوك في طريق المسلمين فلما رأاه قال والله لو نحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فزحزحه عن طريقهم فزحزحه الله به عن نار جهنم فغفر ذنوبه، الله أكبر إذا غفر الله لعبده والله لا يسأل عن أمره ولا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى أيها الأحبة في الله يقف العبد بين يدي الله يقف العبد بين يدي سيده ومولاه يناديه رباه رباه يناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا وقد أقضت مضجعه وآلمته وأكربته فلم يجد من جاء ومن جاء إلا إلى الله فيقف بين يدي الله وقد أحزنته ضروبه وأهمته عيوبه وأسرته خطاياه بعد أن ذهبت اللبذة وانقضت الشهوة وأعقبها العذاب والهوان وأصابته مذية معصية من فقر في يديه وسوء في حاله ومرض في بدنه وأحاط به ضيق المعاصي وآلمته وأقضت مجعه وأقلقت عندها نظر يمينا وشمالا فإذا بالنفس الأمارة بالسوء قد خذلته وإذا بالشيطان المريد قد خذلته فلم يجد إلا ربه لكي يقف بين يديه معتذرا ويقف بين يديه نادما تائبا منكسرا فينادي ربه من سميم قلبه وفؤاده وهو يعتقد أنه لا أرحم من الله بخلقه ينادي ربه وهو على يقين أن الله أحلم وأرحم وأن الله أوفى وأكرم وأنه إن كانت ذنوبه كبيرة فالله أكبر من كل شيء وإن كانت عيوبه كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم فوقف بين يدي الله منكسرا أسيرا حسيرا كثيرا مؤمن بربي موقنا برحمته فيناديه يا ربي يا رب وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءته ولكن يفرح بإنابته وتوبته فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي فينادي أرحم الراحمين وينادي خير الغافرين يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفوع من الذنب قد غفرت لعبدي وقد يكون العبد ابن ستين وسبعين فيغفر له في طرفة عين يتولى الشيطان يحت التراب يقول يا ويلي أغويته من ستين وسبعين غفر له في طرفة عين فإذا غفرت الذنوب وسترت العيوب وزالت الخطايا فرح العبد بتوبة ربه عليه ورعى بشائر فضله وإحسانه أمامه وبين يديه رأى الكرم والجود والشم والرحمة فازداد فرحا بالله وإنابة إلى الله وثقة بالله جل جلاله وأصبح لسان حانه يقول يا ربي أسأت فيما مضى فأحسن لي فيما بقي من عمري وأحسن لي فيما بقي من أجلي فتغشته سحائب المغفرات وأفاض الله عليه جميل وجزيل الرحمات ففتح في وجهه أبواب البر فانطلق ذلك العبد المنفق إلى أبواب الخير والطاعات فرحم بتوبة ربه عليه وإنابته وإحسانه إليه فإذا أراد الله عز وجل أن يسعده أراه بدل له سيئاته حسنات الله أكبر إذا بدلت الذنوب وبدلت الخطايا والعيوب بدلت حسنات من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الغافرين سبحانه وتعالى أيها لا في الله من بيننا وبين الله من الذي بيننا وبين ربنا ليس بيننا وبين الله أحد ليس بيننا وبين الله ترجمال ولا حجاب ولا جن ولا إنسان يبسط يده بالليل يتوب مسيع النهار يناديه العبد بالذنب لا يعلمه إلا هو سبحانه الرب فيستره ويرحمه في الدنيا والآخرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني العبد يوم القيامة ثم يلقي عليه كنفه ويصبح في ستر لا يسمع ما يكون إلا الله وحده لا شريكة فيقول له يا عبي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب حتى إذا كشفت العيوب وكشفت الذنوب وأشفق العبد على نفسه قال الحليم الرحيم عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم فيستره الله بستره ويسمله بعفوه ومغفرته ويدخله الجنة ليس دون العبد وبين الله أحد لا يستطيع أحد أن يحرمك من رحمة ربك ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يقفل أبواب فضله عليك اختار الله منك الندم والشجاع والحسن والألم على ما سلف وكان من العصيان لكي يشملك بعفوه ومن دلائل التوبة النصوح ثلاث علامات إذا رزقها الله للعبد غفرت ذنوبه وسترت عيوبه وزالت عنه خطياه أولها وأجلها وأعظمها ندم الجنان ثم استغفار اللسان ثم الإقلاع وصلاح حال الجوارح والأركان فأما ندم القلب والجنان فلا يرزقه الله إلا لعبده الذي يحبه العبد المرحوم المغفور هو الذي ينكسر قلبه لله ومن انكسر قلبه لله عز وجل شمله الله برحمته وعمه بعفوه ومغفرته إذا تحرك الندم في القلوب جاءت رحمة علام الغيوب إذا تحرك الندم في القلب فلا يحركه إلا الله وإذا تحرك الندم في القلب فإنه البشارة لتوبة الله على العبد يتحرك هذا الندم حينما يحدث الإنسان نفسه فتلومه نفسه ويلومه قلبه ما كان ينبغي أن تقول ما كان ينبغي أن تفعل ما كان ينبغي أن يكون منك هذا الشيء فإذا ندم جنانه تحرك لسانه وقال رب اغفرني فإذا ندم الجنان وصدق في الندم ونطق اللسان وبث الحزن والألم فتح الله أبواب السماوات وصعدت هذه الكلمة إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفع فإذا قبل الله استغفار العبد وقبل الله توبته أصلح حاله فجاءت العلامة الثالثة والأمارة الثالثة وهي الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ومقتها في جنب الله سبحانه وتعالى فإذا اجتمعت هذه الثلاث العلامات ندم الجنان واستغفار اللسان وصلاح الجوارح والأركان فعلًا أن ثمة ثوبة الله على العبد تامة كاملة فإن كانت الذنوب بين العبد وبين الناس انطلق إلى أهل الحقوق وأهل المضالب حركه قلبه وحركه فؤاده ظلمت أخاك المسلم حين ما اغتصبت أرضه ظلمت أخاك المسلم حينما سببت وشتمت وانتهكت عرضه ظلمت أخاك في الإسلام حينما ذكرت عيوبه وثلبته ظلمت ظلمت فيريد أن يذهب لكي يعتذر فيأتيه الشيطان المريض ويقول له من أن حتى تعتذر وكيف تعتذر لفلان قد ذهب الزمان وأكلت حقا والناس تسخر منك والناس تقول والناس تفعل لا لا تفعل مالك لك وما له فلان أحقر من أن تأتيه فلان أحقر من أن تسأله العفو والمغفرة عما كان منك من إساءة إليه فعندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسأ عدو الله فإنك لن تقف معي بين يدي الله لو اقتص أخي من مظلمته فيدحر الشيطان وينطلق بكل شجاعة وإيمان لكي يقف على أخيه المسلم وقد أحاطت به الدنيا من جميع جوانبها تخذله وتخوفه وإذا به يتشجع ويتجاسر لأنه يخاف الآخرة ويخاف القصاص من رب الله يغفل عن الجنة والناس ويأتي إلى أخيه ويقول يا أخي ظلمتك في مالك وها أنا أسألك أن تعفو عني يا أخي أسأت إليك فأسألك أن تغفر لي يا أخي اعتديت حدود الله في أمرك أسألك أن تصح عني فيقول له أخوه إن كان موفقا قد غفرت لك يا أخي وإن امتنع وقال أريد حقي قال له سمعا وطاعة فالدنيا أهون عندي من أن تغضب ربي علي والدنيا أحقر عندي من أن تحول بيني وبين رحمة الله فيأتيه بحقه كاملا لا يبالي أرضي الناس أم سخطوا شاءوا أم أبوا لأنه يريد الفكاك من النار يحرك الندم الشعور بالآخرة وتذكر القصاص في الذنوب والمعاصي وتذكر أن هذا الكون لم يخلق عبثا وأن هذا الكون لم يوجد سداء وما من عبد تائب صادق في توبته وما من عبد يذنب ويريد أن يصدق في توبته إلا حركه إلى الله خوفه من الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة من علم أنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا وأنه سيقف بين يدي الله لا مان ولا بنون وأنه سيقف بين يدي الله لا ينظر الله إلى حسبه ولا إلى نسبه ولا إلى غناه ولا إلى عزه ولكن ينظر إلى نظام لخلقه عنده فيأمره بأدائها فإذا تذكر أنه سيقف بين يدي الله حرص كل الحرص على أن يخرج من الدنيا خفيف الظهر والحمل من الذنوب والمعاصي ولذلك كان السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان يخففون من الذنوب ويخففون من الأحمال على ظهورهم حضرت الوفاة رجلا صالحا فاجتمع أبناؤه وأولاده فقال يا أولادي سلوا جاري أن يسامحني في حقه قالوا وما حق جارنا عندك قال إني أصبت طعاما فيه السمن والودك فأردت أن أغسل يدي فحككت جدار داري فنزل الطيل منه فغسلت يدي فاسألها أن يسامحني في حقه شيء يسير ولكنه عند الله كبير حينما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة من خربل أتينا بها وكفى حاسبين أيها الأحبة في الله التوبة الصادقة التحلل من الذنوب والتحلل من الحقوق والمظالم للصغير والكبير والجليل والحقير فهنيئا ثم هنيئا لمن أصابته رحمة الله عز وجل سحائب المغفرة من خير الغافرين سحائب المغفرة من أرحم الراحمين أحب الله أهل الإيمان فشملهم بالعفو والصفح والبر والإحسان الله أكبر ما أرحم الله بعباده ألم تعلم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقرب وبوأه أي الماء الذي يتوضأ به فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وأنه إذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وأنه إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يقف بين يدي الله في الصلاة مع الجماعة فيؤمن فيوافق تأمينه تأمين الملائكة وفي رواية تأمين الإمام إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما من عبد يسجد لله سجدة إلا حطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة وما من عبد يقول دبر الصلاة المكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين كل واحدة ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وما من عبدل يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرفع قدما أو يضع أخرى إلا تحاد تتعمه ذنوبه وما من عبدل يتودأ في شدة الحر أو شدة البر فيجد حر ذلك وبره فيصبغ الوضوء إلا تحاتت عنه خطاياه وما من عبد يصلي صلاة في بيت من بيوت الله ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعدها إلا تحاتت ذنوبه ومحيت خطاياه قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما ينحو الله به الخطاء ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وما من عبد يحب مسلما في الله ويحب أخا له في الله فيخرج من بيته ليزوره لله وفي الله إلا بشر بالمغفرة من الله في صحيح مسلم أن رجلا خرج إلى أخ له في الله يزوره في قرية فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته فقال له إلى إن أنت ذاهب قال إلى هذه القرية قال وما لك فيها قال لي فيها أخ في الله قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه قال لا إلا أنه أخي في الله قال إني رسول الله إليك أن الله غفر لك مشاك إليه وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه ويتأثر بآياته وينكسر لعظاته فتحرك في قلبه عظمة الله عز وجل وتوحيده والإيمان به وتمجيده إلا غفر الذنوب فإن من أعظم أسباب المغفرة الإيمان بالله فهو أعظم أسباب المغفرة إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فجعل مغفرة الله له بعد قوله إني آمنت بربكم فاسمعوا فلو نظرت إلى شجر أو حجر أو مدر فنظرت في ملكوت الله ونظرت في هذا الكون الذي يأخذ بمجامع قلبك إلى الإيمان بالله وتعظيم الله فجلست ساعة تتأمل فيها في عظمة الله فانكسر قلبك فقلت لا إله إلا الله خالصة من قلبك إلا غفرت لك هذا ذنبك وما من عبد يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيجلس في مجلس يذكر فيه الله جلس لله وفي الله ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر فإذا جلس معهم صعدت الملائكة إلى الله فسألهم الله عن عباده وهو أعلم فيقولون ما كان من شأنهم فيقولون أتيناهم وهم يسبحونك ويمجدونك قال ماذا يسألونني قالوا يسألونك الجنة قال هل رأوها كيف لو رأوها لكانوا أشد شوقا إليها ثم يقول مما يستعيدون يقولون من نارك فيقول وهل رأوا ناري يقولون لا قال كيف لو رأوها لكانوا أشد فرقا منها قد غفرت لهم فتقول الملائكة إن فيهم فلانا عبدا خطاءا كثير الذنوب مر فجلس معهم قال أرحم الراحمين قال الله وهو خير الغافرين وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس وما من قوم يجلسون في مجلس ذكر لله إلا مادى مناد الله طبتم وطاب ممشاكم قد ضدلت سيئاتكم حسنات سحائب مغفرة من أرحم الراحمين سحائب مغفرة من خير الغافرين ومن لنا غير الله ومن لنا غير الذي لا إله سواه ولا رب عداه من لنا من لنا غيره لو أغلقت أبوابه وحاشاه من لنا غيره لو ابتعدنا عنه وهو صاحب الفضل والكرم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشمننا بعفوه وأن يعمنا بإحسانه وبره أيها الأحبة في الله لا أسعد من اللحظة التي يحس الإنسان فيها أما ربه قد تاب عليه ولا أسعد من اللحظة التي ينكسر فيها العبد لربه وسيده تلك اللحظة التي يتمناها الإنسان ولو سألت التائب أن أسعد لحظة مرت عليه في عمره قال اللحظة التي تبت فيها إلى ربي ولو سألت عبدا صالحا أن أسعد لحظة مرت به في حياته قال حينما رحمني الله بالإنابة إليه وفي ذلك كله عز الدنيا وسعادتها وفي ذلك كله أنس من الوحشة وتبديد لها من تاب تاب الله عليه ومن أناب إلى الله أحبه الله وآواه يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم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 ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحسيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها الأحبة في الله من سحائب المغفرة التي تمطر على العبد فيغفر الله بها ذنوبة ويستر بها عيوبة أن يكون العبد كثيراً استغفار كثيراً بإنابة إلى الله الحليم الغفار من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة وقال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة كثرة الاستغفار باب من أبواب الرحمة استغفر الله قائما وقاعدا استغفر الله ذاهبا وراجعا فإن ذهبت وأنت تطلب رزقك استغفرت الله عند خروجك لأنه ربما حرم العبد الرزق بسبب الذنب وإن رجعت إلى بيتك وأويت إلى أهلك اكثرت من الاستغفار لربك خشية أن تكون ظلمت أو أسأت أو أخطأت فترجع إلى بيتك وأنت مغسول من الذنوب والخطايا أكثر من الاستغفار لله فإن الاستغفار سبب من أسباب الرحمة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويستفتح الصلاة بالاستغفار ويسأل ربه أن يغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ومن علم أن الذنوب شؤمها عظيم وبلاؤها وخيم معاقبتها سيئة فكم من ذنب قاد إلى حرمان الرزق وكم من ذنب أظلم به القلب وكم من ذنب طمست به البصيرة وكم من ذنب فسدت به العيال وكم من ذنب ذهبت به الأموال وكم من ذنب كان سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله وسوء الحال الذنوب مريض إلى الكفر وطريق إلى الكفر فعل العبد أن يفر منها إلى أرحم الراحمين وخير الغافرين وأن يستيقن أن الله حليم رحيم من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا أتاني يمشي أتيته هرّرة ومن الأسباب التي تعين على مغفرة الله للعبد بره لواردين وصلته لرحمه وحسن ظنه بالمسلمين وسلامة صدره وما يكون منه من الإحسان كالعطف على الفقراء والضعفاء وقضاء ديون المعسرين وتفريج الكروبات عن المكروبين فإنها سحائب رحمة من أرحم الراحمين يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة فتعظم عليه الذنوب وتكثر منه الخطايا والعيوب فيقول الله عز وجل إنه كان يتجاوز عن المعسرين ونحن أحق بالتجاوز عن قد غفرت لعبدك وتجاوزت عنه قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس ويقرضهم وكان يقول لغلمان إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال صلى الله عليه وسلم فوقف بين يدي الله فقال الله لملائكته نحن أحق بالعفو من عبدي قد غفرت لعبدي وفي رواية قد تجاوزت عنه فذهبوا به إلى الجنة فمن أسباب الرحمة رحمة العباد والإحسان إليهم وشملهم بالعفو والمغفرة فمن عامل الناس بالسماحة عامله الله بالرحمة والراحمون يرحمهم الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واغفر ذنبنا اللهم اغفر ذنبنا ما تقدم وما تأخر وما ظهر وما بطن اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأحسن خاتمتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واعفو عنا وارحم في موقف العرض عليك يا أرحم الراحمين ذل مقامنا أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العفو والمغفرة إنه ولي ذلك والقادر عليه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مشتاق> <مشتاق> اللهم إنا نعوذ بك من العقوق أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل أوصي الجميع ونفسي ببر الوالدين وأن لا ينسى الإنسان ههودا مضت وأياما خلت من أم حليم الرحيم طالما أحسنت إليه وأكرمته وأن لا يقابل الإحسان إلا بالإحسان فما جزاء الإحسان إلا الإحسان يا هذا كم تعبت أمك وكم شقيت وكم عانت وكم رأت من شدائد وأهوال لا يعلمها إلا ذو العزة والجلال حملك فكان بطنها لك وعاء وثديها لك سقاء وحجرها لك حواء كم عانت من أجلك وكم كاد كابدت في سبيل خروجك ورأت الموت أمام عينيها وما زلت كل يوم تزداد ثقلا إلى ثقل وهي فرحة بقدومك مستبشرة بمجيئك لعل الله أن يقر عينها بك تبرها عند الكبر وتحسن إليها عند الضعف وتذكرها عند المشيبي والكبر فلما دنت ساعة ولادتك دن الموت منها فأشفقت على نفسها ورأت الأهوال فاستغاثت بربها حتى لو خيرت بين أن تموت وتخرج أن تسالما لاختارت موتها فلما خرجت وصحت صيحتك تبددت أحزانها وزالت أشجانها ففرحت بك واستبشرت فنسيت جميع ما رأت وجميع ما كابدت وكلها أمل أن تذكر منها ذلك ولا تنساه وأن تقابله بالإحسان ولا تقابله بالإساء وأن تقابله بالكرامة لا بالمهانة فلما رق عظمها وشاد شعرها وخارت قواها وقفت في آخر عمرها فإذا بك قد وليتها ظهرك وأسمعتها ما يكون من عقوقك فويل لك من الله إن لم تتب إلى الله ويل لك من الله إن لم تنب إلى ربك وتقبل على أمك فتحسن من بعد إساءة وتجثو على ركبتيك عندها وتقول أماه سامحيني فيما مضى واغفري لي ما كان وإلا ستصيبك نقمة من الله قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان وأريد الجنة قال أتريد الجنة قال نعم قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ولك الجنة فارجع إلى أمك فأضحكها كما أبكيتها وأحسن إليها ولا تسئ إليها بر الوالدين خاصة للأم دين لا يستطيع الإنسان أن يقضيه حتى ولو مات وخرجت من الدنيا فإنها أحوج ما تكون إلى دعوة صالحة يذكرها ابنها والصالح من أولادها فعل الله أن يفسح لها في قبرها فسأل ربك لها الرحمة وأعسن إليها حية وميتة وبرها صحيحة ومريضة والزم رجلها فإن الجنة ثم يا هذا باب من أبواب الجنة جعله الله لك فلا تغلقه في وجهك أمك وما أدراك ما أمك إن بررتها وخرجت من عندها وهي راضية عنك فدعت لك دعوة ففتحت لك بها أبواب السماوات أحسن إلى أمك لعل الله أن يحسن إليك وأدعوك أن تنيب إلى ربك وأن تتذكر ما كان من فضلها عليك فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وياكم البر وأن يعيدنا من العقوب اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء يا إله الأولين والآخرين ويا أرحم الراحمين نسألك في هذا المجلس المبارك أن تسبغ شعابي برحماتك على قبور آبائنا وأمهاتك اللهم اشملهم بعفوه من كوابر سلوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا لا تدع واحدا منهم ضيقا في قبره إلا أفسحت له فيه وزدته نورا وفرحا وسرورا يا رحمن الراحمين اللهم زين من إحسانهم ليلى إحسانا اللهم أحسن إليهم كما ربونا صغارا رهما لا يعرف معروفهم إلا ألب ولا يجزي أحسانهم أحد غيرك اللهم اجعل درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين ولو مر لهم قبورهم لهم فيها يا أرحم الراحمين اللهم ومن كان منهم حيا فأحسن خاتمته وأطل في الطاعة أجنه وبارك في عمره وقوله وعمله يا رب العالمين واجهن عنا خير الجزاء وأحسنه يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركاته وأخيرا تقبل تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 2080 ألفا رقم الفاكس 20-888-80 دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته